يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقوم ولا تناجوه بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبوا أعمالكم وأتم لا تشون إن الذين يغضون أفواتهم عند رسول الله لا الذين امتعنا الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر ناظرين ان الذين ينادونك من وراء الاجرات اكثرهم لا ياتون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 فاسقون بلا فتبينوا فتبينوا أن تصيب قوم بجارة فتصبوا على ما Laten we een beetje een لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ beetje وَلَكِنَّ اللَّهَ وَلَكِنَّ Verschrikkelijkheid van jezelf. En ik de En van harte welkom in het wa van jullie. En het leven van jullie is een فقاتل التي تمري حتى تفية إلى أمر الله فإن فاءت فأصدعوا بينهما بالعدل وأقتطوا إن الله يحب 122. إنما المؤمنون إحوة فأصدعوا بين أخويكم 123. الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قومهم عساء يكون خيرا منهن ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عساء يكون خيرا منهم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 أيحب أحدكم أيه ولا لعنة أخيه ميتا فكلتم واتقوا الله إن الله ثواب رحيم يا أيها الناس إن قلقناكم من ذكر وأنسى وجعلناكم جعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أثقاكم إن الله عليم قبير قالت الأعراب آمنا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 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يغتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون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 فَاللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غِيبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ